اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عادين تبارك ربنا وتعاليت تبارك ربنا تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 اجعلت اغرنا على من ظلمنا وجعلت اغرنا على من ظلمنا على من ظلمنا اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب تبث قلوبنا اللهم يا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا وبارنا اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وروحاهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والتلج والبرد ونقهم كما ينقى التوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدقلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار الله فقهم من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم جاذهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاج مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وبجودك ورضوانك واثقين وبجودك ورضوانك واثقين إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا من ذنوبنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تعتق رقابنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر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 اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصلح امتنا واولاك امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم من الا قراجة ولا هم من الا قراجة ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيت ولا مدحورا ولا معيرنا ولا محسودا الا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار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 اللهم اشف كل مريض اللهم كل مريض اللهم لا تدع لنا ساحرا الا قضمته لا تدع لنا ساحرا الا قضمته لا تدع لنا ساحرا الا قضمته لا تدع لنا ساحرا الا ولا محسودا ولا معيون إلا إليك بيومك يا ربنا الرحيم ربنا هذا الدعاء ومنك الاجابه ومنك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلا وهذا الجهد عليك السكنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين